بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لا اجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم